والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد البارث بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجالون له أندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَطْفَالِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْأَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فطال لها فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ احْتِيَاطًا طَوْعًا أَنكِرَهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَّ السَّم أَدّ يَا بِمَ الصَّابِي حَواحِفظَ ذَلكَ تَقُدير العزيز الليم فإِن آ رَضُ فَقُلْ أنأَنظَْتُكُمْ صائقَةً مِمثلْلَ صعقَةِعَد وَثَمُود إِذْ جاءَتهُمَ ببحُسُنُ مِنْ بَيْنِ ديِيهِمْ وَمنِنْ خَفهِمْ أََّ تَععبدُ إ الله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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم حتى اِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُّوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لَجُنُودِ جُنْ لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَ اللهُ الَّذِي أَن طَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَمْ نُرَ اللهَ وَما كُُمْ تَستَْتِرونَ أي يَشحَدَ عَريكُمْ سَمركُمْ وَلَا أَبصَارُكمُمْ وَلاَا جُُودُكُمْ وَلاك الظَلَنتُم وَلقنتُمْ أَن اللهَّهَ لا يَعلملَم كَكثيرًا مَِّ تَعْعملَلُون وَذلِكُمْ ظَنّكُم الذي ظَنتُم بَِبّكمْ أَردَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الخَاصِرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقال الذينَ كَفرَروا لَا تَسَعُون هذاَا القرآنِ وَالْغَوْ فِيهِعَكُمْ تَغْلبُون فَل نُذق الذيِنَ كَفرَوا عَذابًا شَددَ وَلَناَ جزهُمْ أَسواء الذي كَوا يَعْعملون ذَلِكَ جَزَّ وَعْدَ إَّه النَّارُ للَهُم فيِي هذاُ الْخُلْد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 ليرضن الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 فَإِذا الذي بَيْنَك وَبَيْهُ عَدَوَةُم كَأَهُ وَلُحَمم وَماَا يُنَطَّهَا إِ الذيينَ صَبَعُ وَماَا يَُ الطَّاهَا إَِّ ذُ حَظٍّ ظم وَإَِّا يَن زَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ زَغْفًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي وَسُجِّدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن كر الأررض خاش فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أن زَن ره الم أحتزَّة وبَت إ الذي أأَحيهاَالَحي الموْوتَ إنه على كل شيء قدير. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه